اللهم صل وصلنا على سيدنا محمد وعلى أهر بيته الطيبين الطاهرين اللهم اخترنا ما نسينا وعلنا ما جهلنا واجعلنا بعلم عالمين عامرين يا رب العالمين وفقنا لما تحبه وترضى على كل شيء قدير وجعل عمالنا خالصة لوجيك الكريم وصلنا على محمد وآله قل قالك يا ابو الله تعالى والتاميم مجرد سن وهي ما قرينا بما يلا ایم المستعار له ثغوده غمر رداء اذا تبسم ضاحكا غلطت لي ضحكته رقاب المال كمردد اي كثير العطاء استعار الرداء للعطاء لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يقي عليه وما وصفه بالغم الذي يناسب العطاء دون الرداء تقريداً للاستعارة والقريمة سياق الكلام معني قوله إذا تبسم ضاحكاً أنا ما أراد الحقيقة أي شارعاً قد ضحكي آخذاً فيه وتمامه غلب اسي رقبتي رقاب المال اي اذا تبسمه قال جت رقاب وامواله في ايد الناس يقالوا غلب الرهن في يد المرتهن اذا لم يقدر على انكافه هذا صحه اذا الرهن جعل له قد معين إذا صلّى عليك إذا صلّى تطع عليه ما وهو ما قيل نبي ما يلائم الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم بالسعيره الاشتراء للاستبدال والاختيار ثم فرع عليها ما يلائم الاشتراع الربح والتجارة فلف ما ربح التجارة فيه. كان قدي تجارة حقيقية أي. وقد اجتمعا ايه التجريد والترشير في قوله لدى أسد شاك السلاح مقدف له لبد أظهاره لم تقلم قالها ادى اسد يشاف السلاح هذا تجريد لانه وصف يلائم المستعارة يعني الرجل الشجاع انا قال اسد ورجع وإلقى... جاب ماي لازمل ال... بلا ما لا كان بالسلاح لا لا وما يرجع الى بني ادم ال... السلاح عليه رجع قال لا مكذب الله ولا بدون اظهار هذا تشير الاسنصع اه ان هذا ترشيح لان هذا الوصف مما يلاقينا المستعرب عن الأسد الحقيقي واللبد يجمع لبده وهي ما تلبد من شعر الاسد على منكبه والتقريم مبالغه القلم وهو القطر هذا القطع فهو لم يذكر له افار عذها ويأتهم عندي ما حينجا نظر اتوال نظر اتوال انا ما حينجبت بطاعة والله يقول قلتي شياب تكسرت معدها بتأثر هاده فخض السنة ها ها هاده فخض بالله بتدخل ايد <تصفيق> بتدخل ايده <تصفيق> والترشيح ابلغ من الاطلاقي والتقريد ومن جمع التقريدي والترشيح اذا كان هالحالة مستقلب يهو أبلغ فإنك كان يقدو عب تناسب عن التشبيه عن قال اجتماله على تحقيق المبالغة في التشبيه لأن في الاستعارة مبالغة في التشبيه فترشيحها يلا... بما يلائم المستعار منه تحقيق لذلك وتقوية ومبناه أي مبنى الترشيحي على تناسي التشبيه والدعار أن المستعار له نفس المستعار منه لا شيء شبيه به ما عن لا أعب بها من تشبيه ولا أب لا قدو بيسرد حال ذاك كان قتناسا حتى أنه يبني على علو القدر الذي يستعار له علو المكان ما يبنى على علو المكان دا حصل تشبيه هو القدر نرجع مكان حقيقي و... ما بيقعد العلوم ما حقيقي والصراع ما بيقعده ما بلا ذاك هو ابن على التناسي يقول لي هو يصعد ال... ندفع عن المعنوي يعني بده على الصراع الحقيقي قلنا ان التشويه ما له علاقه معنوي بعد حسين ها بدو حقيقي بدو حقيقي دور ارجع مع الشباب بس ها مع الشباب لا بعد ما المشبها بهذا الحسي والمشبها جعل حسي يا شباب يا استعانه فإذا نشتلنا حين جعلت ناسا ذا عندك وكان قدو علو حقيقة قد بهمني يلحقه السماء وقد بهمني فإذا نجدو دا, دا معناه أن كان التشبيه وكان قدو علو حقيقة وما بلا شبه العلو عليه المعنوي بالحقيقة والجا يبني عليه كقوله ويصعد حتى يضمن اليهول بأن له حاجة في السماء هذا ما بلا شتلنا لا حلوه بابا حلوه معنوي شبهها غليس اي بالشيء يظن الجمهور انه رح هاي في السماء انا إن حقيقي انا طالع على الشخص زائد لزياده انا ما انه بيطلع السماء ان قالوا بندر جهال دي ان السماء فاذا كان قد صورته طالع اول حن قال اصعد هذا هو الصعود لعلو القدر والارتفاع بمدارك الكمال ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان والارتفاع إلى السماء من ظن الجهول أن له حاجة في السماء وفي لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدحل ما فيه من الإشارة إلى أن هذا إنما يبنه الجهول وَأَمَّا الْعَاقِلُ فَيَعْرِفُ أَنَّهُ لا حاجة, لَا حَاجَةَ لَهُ فِي السَّمَاءَ لَا اتْتِصَافِهِ بِسَائِ الْكَمَالَةِ لا أشتك أنه ما هو قدو علو حقيقي ما بلا الجاهل بقدر من عهده ما الشيبال على له وذاك اديه عاقل ما هو ما, ما, ما بنغن على حاجة ما حقيقي ما بلا لجيه الكمال الاردفاعه ده آه ده ملال زيادة بعضهم بها زيادة حين يقول الجاهول بالا ولا يقدر واحد ان معناه ان الجهول بيظن انه صاعد اما ذي هو عاقل ما بيظن بالصعود فعلا. انا قالوا اصعد ادمي على السمراد لا انه هو لا ما يشتي كذا يشتي انه كلهم بيشاهده وهو يصعد ما بلا ذاك بنت مع حاجه وذاك در انه ما ولا مناقل علوه وشا اه ذاك طلع لي حاجه ها ما هو معه علو شرف الدهر ترى بيشاهده يطلع بيض ما ما درنا طلع لي حاجه الكمال ذي بين لا لا عا لا لا الكماله لا ما هم بلا را... مع حاجه انت معه حاجه وهذا المعنى مما خفي على بعضهم فتوهم ان في البيت تقصيرا في وصف علوه حيث اثبته هذا الظن للكامل للكامل القهري بمعرفة الأشياء الجهول منها بها زباً هذا ما يشتيه قلنا لكم من ما يشتيه إنه من ذا الباب يشتيه إنهم كلهم قد رأوه بحال ارتفاع ما بلا أن ذيهك ضمن مع حاجة ما هو عاقل حلاو ذاك من صعوده من أقل كماله ونحوه أي مثل البناء على علو القدر ما يبنى على علو المكان لتناسي التشبيه ما مر مية تعجب في قوله قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني مية الشمس أي كأنك ناسي التشبيه ورجع الحقيقة لأن ما حصل تعجب الله من أمر حقيقي والنهي عن أي عن التعجب في قوله لا تعجبوا من بلاغ لالته قد زرّ على القمر إذ لو لم يقصد تناسي التشبيه وإنكاره إلى كان للتعجب والنهي عنه جهة على ما سبق بمعنى أنك حصل تناسي للتشبيه وفي قدوه كان قدوه حقيقي لقد ذكره آه لأ دك أمد خديد وعبالآه شيء إنك أعمل لا عنك يا أمد باب التشبيه ذلك يجعلهم باب التناسي وذلك قال جعلهم باب لي التشبيه الحقيقي ثم أشار إلى زيادة تقرير لهذا الكلام فقال وإذا جاز البناء على الفرعي أي المشبه به مع الاعتراف بالأصل أي المشبه وذلك لأن, أصل في لأن الأصل في التشبيه وإن كان هو المشبه به من جهة أنه أقوى وأعرف إلا أن المشبه هو من جهة أن الغلط يعود إليه وأنه المقصود في الكلام بين نفي المشبه كما في قوله هي الشمس هذا المجبر فيه بأس هو المقصود لما أصل التشبيه لكن هو الأصل من ذا الباب كما في قوله هي الشمس مسكنها في السماء فعزل فؤاد فعزل فؤادا عزاءا جميلا اراحت الصعود ولن تستطيع اليك النزوله ولحيه الشمس قال فعزي امرئ من عزاه حمله على الاعزاء وهو الصبر الفؤادة عزاء جميلة فلن تستطيع أنت إليها إلا الشمس السعود ولن تستطيع الشمس إليك النزول والعامل في إليها وإليك هو المصدر بعدهما إن جوزنا تقديم الظرف على المصدر وإلا فمحذوه يفسر بالظاهر على من جوزه فتبهن. فقوله هي الشمس تشبيه لا بالتشبيه لاعتراف بالمشبه في التشبيه. في التشبيه وفي قال الشمس تن تشبيها للاستعاره وفي التشبيه اعتراف بالمشبه ومع ذلك فقد بنى الكلام على المشبه به يعني الشمس وهو واضح دول الشمس تشبيه ما بلن حدها الاله تناسى عن التشبيه هذا شمس حقيقيه وهو واضح في قوله جاز البناء شريطه جوابه طلع ذلك فقد بنى الكلام على المشبه به يعني الشمس وهو واضح واذا جاز البناء شرط شرط جوابه قوله وإذا جاء البناء شرط ان جاء وهو قوله تمع يحدي اي يحدي الاصل كما في الاستعاره البناء على الفرع او لا ما في الاصل والحواشي يحدي يحدي ايش حدها حدها الاصل والحواشي يعني معنى لا يدار معنى يعني يعني ما يحد وشفسرها في الصرابة. الحاشيه ان عن حد يحد اصلا لهم قال البناء على الفرع اولى الجواز لانه قد فيه ذكر المشبه اصلا وجع الى الكلام خلوًا عنه ونقل الحديث الى المشبه به وقد وقع في بعض اشعار العجم النهي عن التعجب مع التصريح باداه التشبيه ما اذا ذكر اداه التشبيه بدون دليل على النهر تشبيه حقيقي ماعد في الشطر وحاصله يعني حاصل الشعر ذا وحاصله لا تعجب من قصر ذوائبه حين ها كالليل ووجهه كالربيع تفصيلنا به قال لا تعجبوا من بصر ذوائبه فانها كالليل ك بصري شي على اداه التشبيه الظاهر وجهك كالربيع قال والليل في الربيع مائل الى القصر كثير على الذوائب حقتها الشعر, الشعر يعني هذيك على شعر ذي الاذوايبه ايوه ايه نا كسران فوق الربيع فاذا جاوا هي مد ما عاد هاي قام بيت مدحوا وحجي مع الشعر لا مد حالهم بالنسبه لهم مادام ما عاد الاذاهم مثلا عندهم اذاه قصير بدنا بيوهش يوه فصل ما بيوه يجيب اكيد يوه لجله يوه شعرها بز والله عاذري داب يسلك لا بتولجي لها داب يسلك البيت لو عرفت الشمس لا عاذري <تصفيق> قال حال الليل في الربيع مائل الى وهذا المعنى من غرابه والملاحه بحيث لا يخفى وشبه الليل الدواعب بالليل و جاب أداة التشبيه وهو ليش؟ قال كالك تشبيه حقيقي ماهي استعاله لا تشبيه وهمي واشبيه السري عبلا قاله بعض أشعار العيون ماهي شركة؟ ماهي دخلت لا جاب معنا بس, بس. قالوا حاصلوا فاكنوا انبهت تناسي الله إذا هو رجع وقوله وجهه كالربيع كنقال كالليل جاء قال ها همه كالليل قدوه ها الله يشتير لك التعجب نحن قوله تعجب منه التعجب لأن التعجب, لأن التعجب دوبنا على عدم اللي التشبيه قال لا تعجبوا تعجب من قصر الدواف ما بهلا التعجب هنا كان نقب الليل حقيقي حين حصل التعجب هنا شي حين بروا الليل ما ذكره اي لأن الشبه شبه الدوائب بالليل وذكر المشبه والمشبه به وقاتى بعدها التشبيه لكن ذكر التعجب فيه والتعجب ما هو الا من أمر حقيقي يعني هو اي فكان نقبلش حقيقي يلو انها اي الدوائب كان ليل فانا ما بيتعجبوا الناس لنا التشبيه اذا هو بنوع لنا التشبيه فالتعجب بناءً على الحقيقة كان نرجع الى, إلى الأصل هل إذا كان جنس كلها تعجبت منه بين المختلف؟ نعم، فالحين قلنا التعجب مثل ما قال في الأول بناء على المشبهة لأن المستعر والمستعر له قدمه شي واحد التعجب كان نبدو واقع من شي حقيقي فهنية قال كذلك لكن ما بلاهنية تابث في التشبيه مع عادات التشبيه يقول معنى إنها مع تشبيه حقيقي لا يقدر واحدنا ما يكون لهم على الاستعابة لا ما هو دليل ما حينجوا عيوني لا لا قال إن هذا المعنى ميل غرابة والملاحة بهذا لا يعني نقفيه نوع. وأما المجاز المركب فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بما معناه رجع الى المركب <تصفيق> اي لان معنى المركب متعدل فاذا هو كان شيء امر منتزع ما بل المعنى لا شبهنا بالمعنى بس ذكر بما يشبه بمعناه الاصلي اي بالمعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقه ما هو نفس المفرحين ما هو سابر فالمفرد الله لا فالمركب الله هو المجموع المعنى المأخوذ منه ما هو سابر جهوها كل, كل واحدة الحالة كل كلمة الحالة لها معنى ما هو سابر لا يجمع هم واحد هقال تشبيه التمثيري وهو ما يكون وجهه منتزعا من متعدد عجيب مبلاكة دير المباكة واما المبزر المدن واما المركب فهو اللغة المستعمل في شبها بمعناه الأصل تشبيه التمديل للمباكة فهي ما شبهه بمعناه الأصلي تشبه التمديل ولكن المفروض أن المركب هو تشبه التمديل بيسمع هاي. بيسمع هاي. بيسمع <تصفيق> وهو ما يكون وجهه منتزع من المتعدد واحترز بهذا عن الاستعارة في المفرد للمبالغة في التشبيه كما يقال للمتردد في أمر أني أراك تقدم رقلا وتؤخر أخرى يشبه صورة تردده في ذلك الأمر بصوره تردد من قام ليذهب فتاره يريد الذهاب فيقدم وليلا وتاره لا يريد فيؤخر لا يؤخر اخرى فاستعمل في الصوره الاولى في الصوره الاولى الكلام الدال بالمطابقه على الصوره الثانية اخر اخرى يعني اخر مره اخرى نفس الديق ليه ايه لان كان هذيهم متردد يقول يقدم ويرجع يرجع هذا شطار متردد في الامر بالمتردد في السر فإذا كده يطرح صورة للرجل ويكتمها ويقع أخر أخرى ما بلا أمره المعنوي لها قلنا هالشي ده عنا الرجل إياها ورقنا لها محبوها دعاً رجتها الأسرة الله صلنا الله صلنا الله صلنا ما هو دعا يقدم ورجع الدفاع معنى بيقدو قاهل محظم عقلي قال لي مشت رجلي لا لا في الحواشي ولا ما مسبرت رجلي قدم رجلي ويمشي ماشي بدك بدك اخري لا لا اخرا ورا الرجل نفسها اي والله دي بعدها فاريا ما كانت ردها ثاني بعدين غيره خليك بس ردها يا ابخراس فارق ما حدا يفتي لها مره طالما ما مسبرنا معك اول وي لو ما ما بلشتي ما بيشهر وحده ببدا رد... برجع رد... تنقال الماشي قلت وحده الا ماشي معناه يردها ويرجع بتها بتياك بتها... ده... ال... a... a... a... ولا الثاني اه بت ما ترجع الماي قبل الرجوع للي هي ولا بدل ما قدم دندري قلت الثانيه لقد الثانيه الحقت ها واخرها ما وصل الحين قدمت دندله ولا الثانيه ما تلحق تستقيم اذا رجعتن بدك ترجع <تصفيق> بدك ترجع بألولة ولا الثاني. امنك ان صورة ايه? اديه دي قادم و اديه متأخر. ولا الثاني. لانها هي معنومة. ان الرجل. انا بس الله تتردد. احنا قدلتها ايه هون التردد. التغدد هو الحاصل من من الجسم. يعني قدومه وتأخره ما بلابطية القدم ولا بطية انا ها داخلها المركب يسمى التمثيل يخواني وجيه منتزع من متعدد على سبيل الاستعاره لانه قد ذكر فيه المشبه به واريد المشبه كما هو شان الاستعاره ورايحين هنايا ماخذ من من متعدد الفرق بينه وقد يسمى التمديل مطلقة الأول على سبيل الاستعارة وقد يسمى التمديل مطلقة أي من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة ويمتاز عن التشبيه بأن يقال له تشبيه تمديل أو تشبيه تمديلي الفرق بينه بين ال... على التشبيه تم يتميز عن وين يتليز عن التشبيه المطلق الاياك وفي تخصيص المجاز المركب بالاستعاره نظرا معناه باصفر في غير يعني كما ان المخرجات موضوعه بحسب الشخص ف المركبات موضوعه بحسب النوع ايضا استعمل المركب في غير ما وضع له فلا بد أن يكون ذلك لعاده فان كانت هي المشابهه فاستعاره والا غير باستعاره وهو كثير بالكلام مرسالو مرسالويا كلمه قديه التي نستعمل بال للاخبار ولا الاخطاء Hallo, ek het net gesien dat jy